التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوْتَادَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِنَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ أَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطَ عَذَابٍ إِنَّهُ ربك لبرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرم من، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي.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 كَتِ الْأَرْضُ دَكَ دَكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَ صَفَ وَجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وأنا لَهُ الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد يا أية